فذلك كما قيل في هذا ونشربها فتتركنا ملوكا وكما قال حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه لابن اخيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين رآه النبي صلى الله عليه وسلم سكران فتكلم معه فقال له حمزة وهو سكران هل أنتم إلا عبيد ابي وهذه كلمة بشعة لكنه سكران والسكران لا يؤاخذ بما يقول وهذا قبل أن أن ينزل تحريم الخمر وكان الخمر على اربع مراحل المرحله الاولى الافاحه ان الله اباحه للعباد اباحه طيبه فقال تعالى ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا يعني تشربونه فتسكرون وتتجرون به فتحصلون رزقا هذه واحده ثم عرض الله تعالى بتحريمه فقال يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نفعهما ولا منها عند وهذه المرحله الثانيه والثالثه قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلم ما تقولون فنهى عن قربان الصلاة في حال السكر وهذا يقتضي أنه يباح شرب الخمر في غير أوقات الصلاة المرحلة الرابعة تحريم الباكت في قوله تعالى في سوره المائدة وهي من آخر ما نزل قال يا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام لجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فاتشنفه الناس لكن لما كانت النفوس تدعو إليها إلى الخمر وشربها جعل لها رادع رادع يرجع الناس عن شربها وهو العقوبه ولن يقدر فيها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فعقوبه الشارد ليست حجا لكنها تعزيلا ولهذا جاء برجل شرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم نضربوه ولا قال الأربعين ولا ثمانين ولا مئة ولا عشر أطرق فقاموا يضيبونه من منهم الضارب بسوده ومنهم الضارب بيده ومنهم الضارب بنعله لكن ضربوا نحو أربعين جلده فلما انصرفوا وانصرف الرجل قال الرجل من القوم أخزاه الله يعني أذل وفضحه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل هكذا لا ترعوا عليه بالخزي رجل شرف مزكرا وجلد تطهر بالجلد لا تعين عليه الشيطان فنهاهم النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم أن يسبوه مع أنه شارب خمر اذن ما موقفنا من شارب الخمر موقفنا أن نجعله بالهداية واللهم هده اللهم أصلحه اللهم ابعده عن هذا وما اشبه ذلك اما ان تدعو عليه فانك تؤمن عليه الشيطان وفي هذا دليل على ان الخمر محرم وان لا عليه عقوبه لكن في عهد عمر بن الخطار رضي الله عنه انتشرت الفتوحات ودخل في دين الاسلام اناس جدد وكان رشو الخمر في عهده وكان رضي الله عنه رجلا حازما ناهك به فاراد ان يعاقب شارب الخمر بعقوبه تكون اشد واردا الا انه رضي الله عنه لورعه وتحرزه جمع الصحابه والمراد يمع ذوي الرأي وهو كل صحابي لأن السوقه وعامة الناس لا يصلحون لمثل هذه الجموع ولا للأمور السياسه وليس لعامة الناس أن يلوك أثنتهم بسياسة ولا في الجموع السياسة لها أناس والصحون والقدور لها أناس آخرون ولو أن السياسة صارت تلاق. بين أسل عامة الناس فسدت الناس لأن العام ليس عنده علم وليس عنده عقل وليس عنده تفكير وعقله وفكره لا تجاوز قدمه ويدل لهذا قول الله تعالى وإذا جاءهم امر من الأمن أو الخوف أدعوه ونشروه وصار لو كان سنف قال الله تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى اولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم فدل هذا على أن العامه ليس كأولي الأمر وأولي الرأي والمشهورة فليس الكلام في السياسة في مجالس العام ومن أراد أن تكون العام مشاركة لولاة الأمور في سياستها وفي رأيها وفكرها فقد ظل ضررا بعيدا وخرج عن هدي, هدي الصحابة وهدي الخلفاء الراشدين وهجس لفي الامه فالمهم ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه بحزمه جمع ذوي الرأي من الصحابه وقال لهم ما معناه كثر شرب الخمر واذا قل الواضع الديني يجب ان يقوى الراجب السلطاني لانه اذا ضعف الامر من الناحيتين الوازع الديني والراجع السلطاني انفلت الأمة فاستشارهم ماذا يصنع؟ فقال عبد الرحمن بن عوف يا أمير المؤمنين أخذت الحدود ثمان جلدا ارفع العقوبة إلى ثمان جلدا وينشير الله عنه أعني عبد الرحمن إلى حد القذف، فإن الله تعالى قال والذين يرون محصناتكم ملماتوا بأربعة شهداء فجلجوهم ثمانين جردا هذا اخف الحدود فرفع عمر رضي الله عنه عقوبه شارب الخمر الى ثمانين وهذا كالنص الصريح على ان عقوبه شارب الخمر ليست حدا بل هي صريح لانه قال اخف الحدود ثمانيه ووافقه الصحابه على هذا ولم يقل عمر رضي الله عنه انه ليس كذلك فرفعه عمر وجعل ذلك ثمانين جلده من اجل ان يرتدع الناس وقد جاءت في السنه ان شارب الخمر اذا شرب فجله ثم شرب فجله ثم شرب فجله ثم شرب الرابعه فانه يجب قتله هكذا جاء في السنن واخذ بظاهره الظاهريه وقالوا شارب الخمر إذا جلد فانه يقتل في الرابعه لانه اصبح عنصرا فاسدا لم ينفى به الاصلاح والتقويم وقال جمهور العلماء انه لا يقتل بل يكرر عليه الجلد وكلما شرب جلد وتوسط شيخ الاسلام رحمه الله فقال إذا كثر شرب الخمر في الناس ولم ينتن الناس بدون القتل فانه يقتل في الراجع وهذا قول وسط روعي فيه الجمع بين المصلحتين مصلحه ما يدل عليه ظاهر النصوص الصريحه لأن عمر لم يرفع العقوبه إلى القتل مع انه يقول ان الناس كثر شربه وبين هذا الحديث الذي اختلف الناس في صحته وفي دقائق حكمه هل هو منسوخ او غير منسوخ وهل هو صحيح او غير صحيح وعلى كل حال فما اختاره شيخ الاسلام فهو علم الصواب انه اذا كثر شرب الناس الخمر ولم ينجه الناس بدون القدر فانه يقتل الشارب في الرابعه وليس ولاه الامور يعملون هذا العمل لو عملوا هذا العمل لحصل خير كثير واندرا شر كثير وقل شرب الناس للخمر الذي بدأ ينتشر والعياذ بالله وفي بعض البلاد الإسلامية انتشر كانتشار الشراب المباح كعصير الليمون وعصير البرتقال وما اشبه ذلك وهذا شك كأنه مظهر غير مظهر المسلمين وأنه استباحة له في الواقع لأن كونه يظهر منشورا بين الناس يفتح الإنسان في ويشرب الخمر والعياذ بالله هذا كالاستباحة وهذا ينطبق على قول النبي عليه الصلاة والسلام يكون أن أقوام من أمتي يستحلون الحراء والحرير والخمر والمعاث فإن الناس الآن تقاسموا هذه الأشياء الأربع منهم من انتشر في شعوبهم الزين والذواء والعيوه وصار عندهم يباع يذكر لنا أنه في بعض بلاد إذا نزل في الطائرة وإذا في المطار فتيات وفتيات يقال الناس منتبه بنات ولا بنين معيار بالله جميلة ولا غير جميلة شابة ولا شابة هذا السلاح الحرف يعني الزينة أو اللواط وفي بعض البلاد الخمر منتشر يباع في الأسواق ويشرب ليلا ونهارا وكأنه شراب حلال وفي بعض البلاد سيما في المسرفين من رعيتهم تجد الرجل كالمر يلبس الحرير واللجي من الثياب وربما يلبس حلي الذهب بلاده أو ازرار أو خاتم أو ما أشبه ذلك والمعازم الآن ولا على حرج المعازم متشرة في غالب بلاد الاسلام إن لم أقول كل بلاد الإسلام فقد انتشرت وليات الله المعاذب في جميع أنواعها فنسأل الله السلامة والهداية وأن نصلح ولاة الأمور ورعاياهم أنه على كل شيء قدر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى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 قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه يا الصالحين في باب تحريم السباب المسلم بغير حق ساق حديث وقبلها آية الحديث الاخير عن ابي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من قذف مملوكه بالزنا مقيم عليه الحد يوم القيامه الا ان يكون كما قال المملوك هو العبد يملكه الإنسان والمملوك كالسلعة يباع ويشترى ويوهب ويرهن ويوقف إلا أن أحكام الله عز وجل هو ونفض على حد سواء في غير الأمور المالية والسيد مالك للرقيق لعينه يعني رقبته ولمنافعه فإذا فاذا قذف في أن قال للعبد يا زاني او يا لوطي او ما اشبه ذلك من كلمات القذف فانه لا يحاكم في الدنيا لانه سيد والعبد مملوك لكن يقام عليه في دار عذابها اشد والعياذ بالله وهي دار الاخره يقام عليه الحج يوم القيامه وعلى هذا فيكون قذف المملوك من كبائر الذنوب لانه رتب عليه عقوبه في الاخره تاخر وكل شيء رتب عليه عقوبه في الآخرة فإنه يكون من كبائر الذنوب كما قال اهل العلم رحمهم الله في حج الكبيرة. وأما لو زن المملوك حقيقة وقد فأو سيده بذلك فإنه لا حد عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا ان يكون كذلك يعني كما قال إلا يكون كما قال ولكن متى يكون كما قال يكون بأن يشهد عليه أربعة أربعة رجال عجول بأنه زنى ويصرحون بذكر حقيقه الوطي او يقر هو بنفسه على نفسه فحينئذ يرتفع الحد عن السيد واعلم ان الرقيق اذا زنى فان عليه نصف حد الحر كما قال الله تبارك وتعالى فاذا احصنا فان اتينا بفاحشه يعني الاماء فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب والذي يتنصف من عذاب المحصنات هو الجلد فيكون على الرقيق إذا زنى خمسون جلدة فقط قال العلماء ويسقط عن التغريب لأن الزاني الحر إذا زنى والرائب محصن فإنه يجد مئة جلدة ويضغط عن, عن البلد عامل <تصفيق> عامل كامل أما الرقيق فإنه يجلد خمسين جلدة ولا يغرق <تصفيق> لأن التقريب يضارم بسجده فيكون هذا من باب تحميل الإنسان ما لم يحتمله ولل... ولل... وللسيد أن يقيم على عبد الحد إذا زنى <تصفيق> لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا زنت امه احدكم فتجدها حتى امر السيد ان يجلدها اما الحر فإنه لا يتولى جلده الا الإمام او نائبه حتى لو كان ابنك وزنى ووبال عاقب فانه لا يتولى اقامه حد عليه فانه لا يتولى اقامه حج عليه الا الامام او نائبه وكذلك لو زنى اخوك الذي هو صريح بعد بلوغه وهو عاقل فانه لا يقيمه الا الامام او نائبه أما السيد, اما السيد فيقيمه على عبده خاصه في الجلد واما لو سرق العبد فسرق فيها قطع يد ولا يتولى قطع اليد الا الامام او نائبه ولهذا قال العلماء إن السيد لا يقيم الحد على عده إلا إذا كان الحد جلدا والله أعلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب تحريم سب الأموات بغير حق ومصلحة شرعية عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسحب الأموات فإنهم قد أفرضوا إلى ما قدموا رواه البخاري ابن قال قال مالك رحمه الله في كتابه يا الصالحين باب تحقيق سب الأموات بغير حق أو مصلحة شرعية الاموات يعني الاموات من المسلمين اما الكافر فلا حرمه له الا اذا كان في سبه ايذاء للاحياء من اقاربه فلا يسب واما اذا انكم هناك ضرر فانه لا حرمه له وهذا هو معنى قول قول موالف رحمه الله بغير حق لان لنا الحق ان نسب الاموات الكافرين الذين آذوا المسلمين وقاتلوهم ويحاولون أن نفسد عليهم دينا أو مصلحة شرعية مثل أن يكون هذا الميت صاحب بدعه قد نشرها بين الناس فهنا من المصلحة أن نسب ونحذر منه ومن طريقته لأن لا يقر الناس به ثم استدل لذلك في حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا تسب الاموات والاصل في النهي التحريم فلا يسب الاموات ثم علل قال فانهم افضوا الى ما قدموا وسبكم اياهم لا يغني شيئا لانهم افضوا الى ما قدموا حين انتقلوا الى دار الجزاء من دار العمل فكل من مات فانه افضى الى ما قدم والتحق بدال الجزاء وقامت قيامته وانقطع عمله ولم فله حظ من العمل إطلاقاً إلا ما دل في السنة عليه بسبب صلى الله عليه وعلى اله وسلم إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث صدق جارية, جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح له وفي هذا تريع على أنه ينبغي للإنسان أن يحفظ لسانه عما لا فائدة منه فإن هذا طريق أهل التقى فإن عباد الرحمن إذا مروا باللغو مروا كرام، وأما الزور فلا شهدون لا قد ولا تكلمون إلا بحق والله موفق الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب النهي عن الإيداء قال الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتاته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الاخر ولياتي الى الناس الذي يحب ان يؤتى اليه رواه مسلم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله للكتاب الى يوم الصالحين باب تحريم الايذاء بغير حق الايذاء يشمل الايذاء بالقول والإذاء بالفعل والإيذاء بالترث أما الإيذاء بالقول فان يسمع أخاه كلاما يتأذى به وإلا ما يضره فإن ضره كان اشد اثما والإيذاء بالفعل أن يضايقه في مكانه في جلوسه في طريقه وما أشبه ذلك والإذا بالترك أن يترك شيئا يغتاب منه أحوه المسلم فيتعذبه وإن كان لا كل هذا محرم وعليه هذا الوعيد الشديد وهو قول الله تبارك وتعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا احتملوا يعني تحملوا على أنفسهم البهتان وهو الكذب والإثم المبين وهو العقوبة العظيمة نسأل الله العافية وفي قوله تعالى بغير ما اكتسبوا دليل على أنه لو قولي الانسان باكتسبه أي على عمل مستحق أن يؤذى عليه فإنه لا بأس به كما في قوله تعالى واللذان ياتيانها منكم فآدوهما فان تاب واصلح فاعرض عنهما وكان هذا في اول الامر ان المرئي والعياذ بالله يؤذى صاحبها حتى يتوب ويعذب ثم بعد ذلك ثبت ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم نور فاقتلوا الفاعل والمفعول به قال شيخ الاسلام الإسلام المسيح رحمه الله أجمع الصحابة على أن فاحشة اللوار يقتل فيها الفاعل والمفرول به لكن مختلف كيف يقتل فبعضهم قال يرجم وبعضهم قال يلقى من أعلى شاهق في البدن ثم يتبع بالحجارة وبعضهم قال يحرق بالنار بسر الله عافظ فالمهم ان الايذاء بحق لا باس به ومن ذلك ان يكون الرجل يكره الحب ويكره الخير فتفعل الحق فيتاذى به فهنا تاذى بحق لان بعض الناس والعياذ بالله يتادى اذا راى رجلا متمسكا بالسنه تاذى لكرهه هذا تمسك بالسنه وان تاذى لانك ااديته الحق ثم ذكر حديثين احدهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه المسلم هو الذي سلم المسلمون من لسانه فلا يلعنهم ولا يسبهم ولا يشتمهم ولا يغتابهم، ولا ينم فيهم كل افات اللسان المتعلقه بالخلق قد كفها فسلم الناس منه وسلم المسلمون من يده أيضا لا يعتدي عليهم بضرب ولا سرقة ولا إفساد مال ولا غير ذلك هذا هو المسلم وهذا ليس المراد بذلك أنه ليس هناك مسلم سواه لكن المعنى ان هذا من الاسلام وإلا فان المسلم من استسلم لله تعالى ظاهرا وباطل لكن احيانا ياتي مثل هذا التعبير من أجل الحث على هذا العمل وإن كان يوجد سواه والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه ومعلوم أن المهاجر من خرج من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ليقيم دينه، لكن يأتي التأتى الهجرة بمعنى اخر وهو أن وهي أن يهجر الإنسان ما نهى الله عنه فلا يقول فعلا محرما، ولا فعل فعل محرما، ولا تؤجبا، بل يقوم بالواجب ويضع المحرم هذا مهاجر. لأنه هذا هجر ما نهى الله عنه أما الحديث الثاني فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن زحزها عن النار ويدخل الجنة فارتأته منيته وهو يؤمن بالله ولم الاخر ولياتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى لهم. فقوله من كان يؤمن من أحب هذا الاستفهام التشويق. وإلا فكل واحد يحب أن يزحزح عن النار ويرقى الجنة لأن من زحزح عن النار ويرقى الجنة فقد فاز فمن حب ذلك فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله ولم الاخر وبناء على هذا ينبغي للإنسان أن يكون دائما على ذكر الإيمان بالله ولم الاخر وتركله لأنه لا يجب تأتي الموت فليكن دائما نصب عينيه الايمان بالله واليوم الاخر والانسان اذا امن بالله عز وجل وبمقتضى اسمائه وصفاته وامن باليوم الاخر وما فيه من التواضع والعقاب فلا بد أن يستقيم على دين الله وهذا حق الله اعني قوله وهو يؤمن بالله واليوم الاخر اما حق الادمي فقال وليات إلى الناس ما يحب ان يؤتى هل يؤذيهم لانه لا يحب ان يؤذوك أن ولا يعتدي عليهم لانه لا يحب أن يعتدوا عليه ولا يختمهم لانه لا يحب ان يشتموه وهلم جره لا يغشهم في البيع والشراء وغير ذلك ولا يكذب عليهم لانه لا يحب ان يفعل به ذلك وهذه قاعده لو أن الناس مشوا عليها في التعامل فيما بينهم لنالوا خيرا كثيرا ويشبه هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه والله موفق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة وقال تعالى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه اشد محمد الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم ارحمنا رحيم قال النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب النهي عن الثقاب التباغض والتقاطع والتدافع التباغض بالقلوب القلوب والتقاطع في الافعال والاقوال ايضا والتدابر في الأفعال ايضا اما التباغض في القلوب فان يبغض الانسان اخاه المؤمن وهذا اعني بغض المؤمن حرام لاي شيء تبغضه قد يقول يبغضه لانه يعصي الله عز وجل فنقول وإذا عصى الله لا تبرده بغضا مطلقا الذي يبغض بغضا مطلقا على كل حال والكافر لأنه ما في خير أما المؤمن فإنه وإن عصى وإن, وإن اصر على معصية يجب أن تحبه على ما معه من الإيمان وأن تكرهه على ما معه من الفسق والعصيان فإن قال إنسان كيف يجتمع البغض والحب؟ كنا سمعان لأن كل واحد منهما منصب على وجه لم يتفقا في محل واحد وحبه لإيمانه وأكرهه لفسوقه. نظير ذلك الرجل المريض يعطي جواءً مرّا رائحته كريهة فيحب هذا الجواء من وجه ويكرهه. من ورث يحبه لما فيه من الشفاء ويكرهه لطعمه أو رائحته أو ما اشبه ذلك. كذلك المؤمن أحب انت واياه في أصل واحد وهو الإيمان. لماذا تبغضه بغض مطلقا أبغضه على ما مع على ما معه من المعصية لا بأس. على ما أحبه على ما معه من الإيمان. وهذا يؤدي اعني اذا احببته لما معه من الايمان وكرهته لما معه من الفطر هذا يؤدي الى ان تنصحه لانك تعتقد انه اخوك فتحبه وتود له ما تود لنفسك فتنصحه على ما تكرهه فيه من المعصيه ومن ذلك السلام عليك سلم عليه ولو كان عنده المعصيه إلا إذا علمت أنك إذا تركت السلام عليه اهتدأ وصلحت أموره فهنا يكون الهجر دواء نافعا وأما التقاطع فهو تقاطع الصلة بينك وبين أخيك أخوك المؤمن له حق عليك أن تصله ولا يحل لك أن تقطعه لأنه اخوف حتى وإن كان عاصف ولذلك تجد الإنسان يكرم جاره ولو كان جاره عاصف يكرمه لأن من لم يؤمن من لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله ودم الآخر فليكرم جاره اكرم ولو كان عاصيا ولكن صح كذلك بعض الناس يقاطع أقاربهم لأنهم قطعوه أو لأنهم على معصر وهذا خطأ سل أقاربك وإن كانوا عصادك سلهم وإن كانوا يقطعونك كما جاء رجل الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن لي أحمن أصلهم ويقطعونك ووحسن إليهم ويسيئون الي واحلم عليهم وقال كلمة أخرى فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الأمر كما قلت فكأنما تصفهم المل يعني كأنما تدخل في قلوبهم الرماد أو التراب الحار يعني فاستمر على صدق ولو كانوا ارتعون ولو كانوا يسرئون عليك ولو كانوا يعتدون عليك صلهم لأن من لا يصل إلا إذا وصل فليس بواصل هو مكافئ التدابر أيضا التدابر لا يحل بين المؤمنين لكن هل هو التدابر في القلوب أو التدابر في الأبدان أو هذا وهذا هذا وهذا لا تدابر في القلوب حتى لو وجدت من اخيك انه ادبر عنك بقلبه اقرب منه واقبل عليه ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميد لو طبقنا هذه التوجيهات الالهيه والنبويه لحصل لنا خير كثير لكن الشيطان يلعب علينا يقول كيف تصله ويقطع يقطع كيف تقبل عليه هو يدبر عنك اتركه هذا ما في خير هذا من وحي الشيطان اما الله عز وجل والنبي عليه الصلاه والسلام فان نصوص الكتاب والسنه كلها تحرم التدابر كذلك التدابر بالابدان بعض الناس لا يهمه ان يسعر وجهه للناس وان يعرض ربما يكون من كبرياءه والعياذ بالله انه يهارج تكلم معك ووجهه للجانب الاخر بس الله لا. هذا لا يحل بعض الناس ايضا كالبهائم تجدهم جلوس في مكان واحد كل واحد من الثاني دبرا وظهرا هذا ليس ادبا لا ادبا شرعيا ولا ادبا عربيا ولا خلقا تجلس معا الواحد تافه الثاني. إن الله وصف على الجنة بأنهم على صور. إيش؟ متقابلين. التقابل صفة حميدة طيبة والتجابه صفة نميمة خبيثة. لكن بعض الناس همج ليس عندهم تربية إسلامية وتجدهم في المجالس متجابرين. هذا غلط خطأ. ومما يشبه هذا الفعل ما يفعله بعض الناس الآن إلى سلم من الصلاة وهو في الصق تقدم خل الناس وراه استقبلهم بجبر وفي ظني أنه يتخيل في تلك اللحظة أنه ذو عظمه وأن الناس وراه لاني ما أظن أحد يتقدم هذا التقدم إلا ويشعر وان كان من غير قص بالعظمه ولذلك ربما تجد بعضهم منتفخ كان كده بايديه ولقد رايكم أنهى عنه اذا وجدت انسان تقدم اقول ارجع لان هذا يشبه التدابر، يشبه التكبر فاذا قال والله ضاق علي المكان واركبي شاهي ولا استطيع ان ابقى متكرشا قلنا الحمد الامر واثق والحمد لله قم تقدم وكن على جدار وافعل ما شئت او تاخر أما ان تقدم على الناس تخل تكون بين ايديهم والناس وراءه فهذا ما لا ينبغي هذه ثلاث اشياء التباغض والثاني التقاطع والثالث التدابر كل هذا نهي عنه واما كلام الايات فساته ان شاء الله تعالى في الدرس المقبل والله اعلم نعم لا اذا قال إنسان السلام عليك قل عليك السلام واما اهلا ومرحبا فلا تكفر ومن قال بالرد اهلا ومرحبا فهو اهل لم يقم بالواجب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 محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم اسمنا ربنا أبنى أبنى قال المؤلم رحمه الله في كتابه لأصقال إيم باب النهي عن السباغذ والتقاطل والتداول وسبق معنى هذا ثم استدل المؤلم رحمه الله لذلك بقول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة وهذه الآية في سياق ذكر الطائفتين تقتتلان فيصلح بينهما طائفة أخرى فقال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوين وسيقوا الآيات يقول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما يعني لو اقتتل الطائفتان من المسلمين قبائل تقاتلت فيما بينها فأصلحوا بينهما والخطاب لمن له الأمر من المؤمنين الذين لم يقاتل فإن بغت إحداهما على الأخرى في صالح فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله يا نكون مع الطائفة العادلة التي ليست باغية قاتلوا الباغيه حتى تفيى إلى أمر الله أي حتى ترجع إليه فإن فاءت بينهم بينهما بالعدل أي فيما جرى بينهم من إطلاف أنفس أو أموال أو غير ذلك فأصلحوا بينهما بالعدل وأقصئوا إن الله يحب المقصدين فيقال مثلا كم قتلتهم من نفس لطائفة منهما وللأخرى كذلك ثم يعادل بينهما ويسع بينهما كم اتفقتم من مال وينظر فيعادل بينهما ويصلح بينهما ثم قال عز وجل فان فاء فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقصطين اي الذين يعدلون فيما ولاهم الله عليه انما المؤمنون اخوه فأصلحوا بين اخوهم المؤمنون كلهم اخوه حتى الطائفتان المقتتلتان هم إقوة للذين أصلحوا بينهما وفي هذه الآية ركتهم صريح لقول الخوارج وفي الآية هذه رد صريح لقول الخوارج الذين يقولون إن الإنسان إذا فعلوا كبيرا صار كافر فانه من اكبر الكبائر أن يقتتل المسلمون بينهم ومع ذلك قال الله فيهم المقتتلين وفي التي أصلحت بينهما إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخوين فإذا كان الله تعالى أوجب السلاح بين المتقاتلين فكذلك أيضا بين المتعادين عداءا دون قتل يجب على الإنسان إذا علم أن بين اثنين عداوه وبغضاء وشحناء وتباعد أن يحاول الإسلاح بينهما وفي هذا الحال يجوز أن يكذب للمصلح، فيقول مثلا لأحدهم إن فلانا لم يفعل شيئا يضر وما أشفى ذلك، ويتأول شيئا آخر غير الذي أظهر لهذا الرجل لهذا الرجل حتى يجل الصلح بينهما والصلح خير. أما الآية الثانية فهي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم من يحبونه اذنت على المؤمنين اعنت على الكافرين يعني انكم لو ارتدتم عن دينكم لكم فإن, فان ذلك لا يضر شيئا ياتي الله بقوم يحبهم من يحبونه لقيامهم بعبادته واتباع رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لان من اقوى اثار محبه الله العبد. أن يتبع الرسول، كما قال تعالى يا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويقفر لكم ذنوبا فأنت إذا أحببت أن الله يحبك فاتبع الرسول، الطريق بين واضح يقول الله عز وجل فسوف يأتي الله بقوم يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزلة على الكافرين وهذا وصف المؤمن حقا أنه بالنسبه لإخوان المسلمين دليل. متواضع متهاول، متسامح أما على الكافرين فهم اعزه اعزه على الكافرين يعني انهم اقويه امام الكافر لا يلينون له ولا يداهمونه ولا يحبونه ولا يوادونه لان كل هذا بالنسبه للكافر حرام على المؤمن لا يجوز للمؤمن ان يواد الكافر ولا يجوز له ان يدلله، له لان الله تعالى جعل له دينا يعلو على دين كله بل يجب علينا ان نغض الكفار وان نعتبرهم اعداء لنا وان نعلم انهم لن يفعلوا بنا شيئا هو في مصلحه هو, هو في مصلحتنا الا لينالوا ما هو اشد من من, من من من ما نتوقع من الاضرار بنا لانهم اعداء والعدو ماذا يريد ان يفعل بك يريد ان يفعل بك كل سوء وإن تظاهر بأنه صديق أو بأنه ولي لك فهو كاذب. إنما يسعد لمصلحته، لأنه لا أحد أصدق من الله عز وجل وهو يعلم ما في السدوء يقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوهم وعدوكم أولياء ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ويقول عز وجل ولم ترضى عنك اليهود ولا نصارى حتى تتبع ملتهم محال أن يرضوا عن المسلمين إلا إذا تهود أو تنصر ولهذا هم لا يحاولون بكل ما يستطيعون أن يصد الناس عن دين تارثا بالأخلاق السافلة وتارثا بالمجلات وتارة بالدعايات الخبيثة وتارثا بالصراحة يدعون إلى الكفر كما قال عز وجل وجعناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا يسهرون وأتفعناهم في هذه الدنيا لعنه ويوم القيامة هم من المقبوحين فيقول عز وجل في وصف هؤلاء أذلة على المؤمنين وهذا والشاهد أعزلة على الكافرين وقال تعالى في الايه الثالثة محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم هذا وصف الرسول صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله والذين معه لان اصحابه وصفه اشداء على الكفار اقوي على الكفار لا يلينون لهم ولا يداهنونهم ولا يوالونهم ولا يوادونهم لكن فيما بينهم رحماء بينهم يرحم بعضهم بعضا ويلين بعضهم لبعض ويراف بعضهم لبعض فهذه حاله الامه ضد ذلك نقص في الايمان من لا يرحم فوالهم مؤمنين، فإن ذلك نقص في إيمانه. وربما يحرم الرحمة لأن من لا يرحم لا يرحم العالمين. وأيضاً ضد ذلك التباغض، احرص على أن تزيل كل سبب يكون يكون, يكون سبب للبغض بينكم. أنتم مسلمون كيف بعض الناس يبغض أخاه من أجل لعاعة من الدنيا إما لأجل مال أو لأجل إنه ما قابله ببشاشة أو ما أشفد عنه. هذا غلط حاول أن تزيل البغضاء بينك وبين إخوانك بقدر المستطاع وحاول أن تبتعد عن كل شيء يثير العداوة والبغضاء لأنكم إخوة نسأل الله تعالى أن يوفقنا واياكم لما في خير وصلاح قال رحمه الله تعالى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 رواه مسلم وفي رواية الله تعرض الآمال في كل يوم حميس واثنين وذكر نحوه بسم الله الرحيم الملك رحمه الله الآيات الجال على حريم التقاطع والتدابر والتباغض ذكر حديث منها حديث عن بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا هذه اربعه اشياء نهى عنها النبي عليه الصلاه والسلام الاول التباغض نهى عنه الرسول عليه الصلاه والسلام حتى لو وقع في قلبك بغض الانسان فحاول ان ترفع هذا عن قلبك وانظر الى محاسنه حتى تمحو سيئاته وقد ارشد النبي عليه الصلاه والسلام الى هذا حيث قال لا يفرق مؤمن مؤمنه يعني لا يفرق المؤمن المؤمنة يعني زوجته واخته وامها لكن المراد الزوجه هنا لا يفرق مؤمن مؤمنه ان سخط منها خلقا رضي منها خلقا اخر وهذا يعني الموازنه بين الحسنات والسيئات بعض الناس ينظر <تصفيق> إلى السيئات والعياذ بالله فيحكم بها وينسى في الحسنات وبعض الناس ينظر للحسنات وينسى السيئات والعدل أن يقارن الإنسان بين هذا وهذا وأن يميل إلى الصف والعفو والتجاوز فإن الله تعالى يحب العافين عن الناس فإذا وجدت في قلبك بغضاء لشخص فحاول أن تزيل هذه البغضاء وذكر نفسك من حاصن ربما يكون بينك وبينه سوء عشرة أو سوء عاما لكنه رجل فاضل طيب محسن الى الناس يحب الخير يبذل فيه تذكر هذه المحاسن حتى تكون المعامله السيئه التي يعاملك بها مضمحلنه منغمرة في جانب الحسنات كذلك ايضا لا, لا تتناجشه المناجشه الزياده في الثمن بغير اراده الشراء مثلا طايت سلعة يحرج عليها ينادى عليها الرسول سامها رجل مثلا مئة ريال فنجشت عليه قلت بالمئة وعشرة بالمئة وعشرة وأنت لا تريده لكن تريد أن يزيد الثمن على المشتري هذا حرام فدوان أما لو كنت طايت السلعة رخيصة بالمئة وزدت بالمئة وعشرة قد بمئة وعشرة وأنت قد أول ما عندك نيه لشرائها لكن استرخصتها فزدت حتى بلغت الثمن الذي لا ترى فيه مسحة الله فترقتها هذا لا بأس بك لكن إذا كان قصدك العدوان على المشتري وأن تنكد عليه وتزيد عليه الثمن فهذا هو النجس وكذلك لو زاد في السلعة من أجل نفع البائع هو لا يرث المشتري وليس بينه وبينه شيء لكن يريد أن ينتفع البائع فزاد في الدمن وهو لا يريد الشراء وإنما يريد نفع البائع سيمة السلاة بمائة فقال بمائة عشر. لا إضرارا بالمشتري لا يعرفه وليس بينه وبينه شيء لكن من أجل نفع البائع هذا ايضا حرام لا يجوز. وهو من المناشة التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام كذلك ايضا إذا أرادنا أمرين جميعاً يعني أراد أن ينفع البائع ويضر المشتري فهذا ايضا حرار وهو من النش الذي حرمه الرسول عليه الصلاة والسلام ولا تدابروا سبق الكلام عليه ولا تقاطعوا يعني لا يقطع أخو أخاه بل يواصل بحسب العرف وبحسب السبب الداعي لل. الصله لان القريب تصله لقرب الجار لجي... لجيرته الصاحب لصحبته وهكذا لا, لا تقاطع لا صل اصل فان الله تعالى يحب الواصلين الذين يصلون ارحام ولا يحل لاحد ان يهجر أخاه فوق ثلاث الهجر من التقاطع يعني يلطاه لا يسلم عليه هذا حرام حرام إلا أن الشارع النبي صلى الله عليه وسلم رخص لك ثلاثة يام لأن النسان ربما ما يكون في نفس الشيء على على واحد يهجب, يهجب. <تصفيق> <تصفيق> له رخصة ثلاثة بعد أيام الثلاثة لا يجوز أن يلطاه فلا يسلم عليه إلا إذا كان على معصية إذا هجرناه تركنا فنهجره للمصلح كما هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الثلاثة الذين خلقوا وتخلفوا عن غزو تتبور وإلا فالأصل أن الهجر حرام وأما قول بعض العلماء واطلاقهم أن المشاهد المعصية يهجر فهذا فيه نظر فصار عندنا هجر إلى ثلاث جائز فوق الثلاث حرام إلا للمصلح والله مرحب نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الحديث في باب النهي عن التباغض والتقاطع والتجابر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال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 تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين وذكر نحوه بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الشريء ذكره الملف النوم رحمه الله في الكتابة الصالحين في باقي حين التبارض والتجابل والتقاطر عن نبي هرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب الجنة في كل يومين وخميس فيغفر لكل مسلم الا رجلين بينهما شحناء فيقال انظر هؤلاء حتى هؤلاء حتى يصطلحا وكذلك ارض الامال على الله عز وجل يوم الاثنين والخميس فيغفر لكل مسلم الا رجلين بينهما شحناء فيقال انظر هؤلاء حتى يصطلحا فدل ذلك على أنه يجب على الإنسان ان يبادر الشحناء والعداوه والبغضاء بينه وبين إخوانه حتى وان راى في نفسه غضاضا وثقلا في طلب ازاله الشحناء فليصبر وليحتسب لأن العاقبة في ذلك حميده والانسان اذا راى ما في العمل من الخير والاجر والثواب سهل عليه وكذلك إذا رأى الوعيد على ترك سهل عليه وإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يذهب إلى الشخص ويقول يجب أن نستلح ونزيل ما بيننا من العداوة والبغضاء فبإن كان أن يوسط رجل أن ثقة يرضاه الطرفان ويذهب إليه ويقول إن أجد بينك وبين فلان كذا وكذا فلو اصطلحتما وازلتما ما بينكما من العداوه والبغضاء، فيكون هذا حسنا جيدا والله موفق أجمعين قال رحمه الله تعالى باب تحريم الحسد قال الله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو قال العشب رواه أبو داود الله الرحمن الرحيم قال النووي رحمه الله تعالى في كتابه للصالحين باب تحليم الحسد الحسد هو أن يكره الإنسان ما أنعم الله به على غيره ان يكره الانسان ما انعم الله به على غيره من علم او مال او اهل او جاه او غير ذلك والحسد من كبائر الذنوب ومن سمات اليهود والعياذ بالله كما قال الله تعالى عنهم ود كثير من اهل الكتاب لو يرجونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم وقال تعالى أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أي على ما أعطاهم من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم موتا عظيم وحذر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من الحسن وبين أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار العشب أو قال الحطب ثم إن الحسن فيه اعتراض على قضاء الله وقدره لأن الحاسب لم يرضى بقضاء الله وقدره يعني لم يرضى أن الله أعطه ذاته مالا أو أعطاه أهلا أو أعطاه علما ففيه اعتراض على قضاء الله وقدره ثم إن الحسد جمرة في القلب والعياذ بالله كلما أنعم الله على عبده نعمة احترق هذا القلب وليعن بالله حيث أنعم الله تعالى على إذاك فتجده دائما في نهم ودائما في قلق والحسد ربما يحصل منه بغي وعدوان على غيره ممن آتاه الله من فضل ربما يشوه سمعته عند الناس ويقول فيك كذا وفيك كذا وهو كارب أو صادق لكن يريد أن يحسد هذا الرجل على النعمة فربما يحصل منه هذا العدوان على أخيه المسلم ثم إن الحسد لا يرد نعمة الله على عبده مهما حسدت ومهما بغيت فإنك لن تمنع عفض الله على عباده. قال النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم لأمن عباس وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك وإلا فلن يضروك فالواجب على الإنسان إذا رأى من نفسه حسدا لأحد أن يتقي الله وأن يوبخ نفسه ويقول لها كيف تحسدين الناس على ما أتهم الله من فضله كيف تكرهين نعمة الله على عباده يقول ارايت لو كان هذه النعمة عندك أتحبين أن أحد يحسدك عليها؟ ويوبخها يوبخ النفس وكذلك يقول لها أنت لو حسدت وكرهت ما اعطى الله من فضله فإن ذلك لن يضر الحاسد بل هو ضرر على الإنسان نفسه على الحق فإن ذلك لن يضر المحسود بل هو ضرر على الحسد، وأشبه ذلك مما يوبخ به نفسه حتى يزر، حتى يزر ما فيه من الحسد، وحينئذ يطمئن ويسترير ولا يتكدر, ولا يتكدر اللهم أهلنا ليعسن الاخلاق والأعمال لا يهتي ليعسنها إلا أنت واصب عنا سيئة الأخلاق والأعمال لا يصب عنا سيئها إلا أنت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 والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اياكم والظن فإن الظن اكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يحبله ولا يحقره التقوى هنا التقوى هنا ويشير إلى صدره بحسب امرئ من, من الشر أن يحترافه المسلم كل المسلم على المسلم حرام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 ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا وفي رواية ولا تهاجروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض رواه مسلم بكل هذه الروايات وروى البخاري أكثرها بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلاء الرحمن الرحيم في كتابه رياض الصالحين باب تحريم التجسس، التجسس أن يتتبع الإنسان أخاه ليطلع على عوراته سواء كان ذلك عن طريق مباشر بأن يذهب هو بنفسه يتجسس لعله يجد عثرة أو عورة أو كان عن طريق الآلات المستخدمة في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 والعداوة ويؤدي إلى تكليم الإنسان نفسه ما لم يلزم فإنك تجد المتجسس والعياذ بالله مرة هنا ومرة هنا ومرة هنا ومرة ننظر إلى هذا ومرة ينظر إلى هذا فقد أتعب نفسه في أذية عباد الله نسأل الله العالمين ومن ذلك أيضا أن نتجسس على البنوت يعني ما التجسس أن نتجسس على البنوت يقف عند الباب ويستمع ما يقال في المجلس ثم يبني عليه الظن والكذب والتهم, والتهم التي لزلها والتهم اصلا ثم ذكر المؤلف حديث ابي هريرة في رواياته واكثرها قد مر عليه لكن من اهم ما ذكر اياكم والظن فان الظن اقرب الحديث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 ولا بأس بذلك لكن ظن المجرد هو الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنه اكذب الحديث لأن الإنسان إذا ظن صارت نفسه تحدثه فعرف لأن كذا وهو يفعل كذا وهو يريد كذا وما أشبه ذلك وهذا يقول صلى الله عليه الصلاه والسلام إنه اكذب الحديث وفي أيضا مما لم يمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال <تصفيق> يكون عباد الله اقوامه كما أمر يعني انه يجب على الانسان ان يكون اخا لاخيه بالمعنى المطابق للاخوه لا يكون عدو له فان بعض الناس اذا صار بينهم وبين اخيه معامله وساء فهم بينهما في هذه المعامله اتخذه عدوا وهذا لا يجوز الواجب ان الانسان يكون اخ اخ لاخيه في المحبة والالفه وعدم التعرض له بالسوء والدفاع عن أرضه وغير ذلك من مقتضى الأخوة المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يكره وهذا أيضا قد مر علينا سابقا وقال التقوى ها هنا يشير إلى صدره يعني في القلب وإذا اتقى القلب اتقت الجوارح لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلحت صلح الجسد كله يعني القلب بعض الناس تنهاهم مثلا عن شيء من الأشياء تقول أعفل لحرم حرم عليك أن تحرق فيقول لك اتقوا ها هاه طيب وان اتقوا لو اتقى ما ها هنا اتقى ما هاه يعني لو اتقى القلب اتقت الجوار بعض الناس تنصحه في طول الثوب تجد ثوبه إلى اسفل مكان تنصحه في ذلك كي يقولك التقوى ها هو أين التقوى؟ لو, كانت لو كان عندك تقوى في قلبك لاتقيت الله تعالى في قولك وفعلك لأنه إذا صلحت صلح جسدكم لكن بعض الناس وعيال بالله يجادل بالباطل كالكافرين جادلوا بالباطل ليرقوا بالحق <تصفيق> ومع ذلك لا يحفظ جداله بالباطل على من عنده بصيره يعرف ان هذا جدل ليس له اصل بل هو باطل وهذا الحديث الذي ذكر المؤلف بالفاظه ينبغي للانسان أن يتقده مسارا له ومنهجا يسير عليه ويبني عليه حياته فانه جامع لكثير من مسائل الاخلاق التي اذا تجنبها الانسان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 إنا قد نهينا عن التجسس ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به حديث حسن صحيح رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم باب النهي عن سوء الظن بالمسلمين من غير ضرورة قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم وعن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث متفق عليه بسم الله من الحديث التي يتبين فيها أن الإنسان لا تجسس على أخوانه المسلمين ولا تتفع أوراته بل ما ظهر منها فإنه يعامل من أظهرها بما يلق به وما لم يظهر فلا يجوز التجسس ولا التحسس كما في حديث معاوية رضي الله عنه أن الإنسان إذا تتبع عورات المسلمين أهلكهم أو كاد أن يهلكهم لأن كثير من الأمور تجري من بين الإنسان وبين ربه لا يعلمها الا هو فإذا لم يعلم بها أحد وبقي عليه ستر الله عز وجل وتاب إلى ربه وأناه حسن حاله ولم يطلع على عورته أحد ولكن إذا كان الإنسان والعياذ بالله يتذبعوا عورات الناس ماذا قال فلان وماذا فعل وإذا ذكر له عورة مسلم ذهب يتجسس إما أن يصرع وإما أن يلمح فيقول مثلا قالوا إن فلان قال كذا وكذا او فعل كذا وكذا فينشر معايبه عند الخلق والعياذ بالله وفي الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام أنه قال يا معشر من امن بلسانه ولم يدخل الايمان قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراته فان من تتبع عوره اخيه تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في بيت امه الله العافيه جزاء نفاق مثلما تتبع عورات المسلمين ليفضحهم يتتبع الرب عز وجل العورة حتى يفضحه نسال الله العافيه ولا يغنيه جدران ولا ستور وكذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه انه اتي رجلا. تقتل رحيته خمرا لكنه شربه مكتفيا ولكن هؤلاء القوم تجسسوا عليه حتى اخرجوه على هذه الحال فبين رضي الله عنه ان من ابدى لنا عورته او عيبه اخذناه به ومن استتر بستر الله فلا نؤاخذه وهذا ايضا يدل على انه لا يجوز التجسس وكذلك حديث أبي هريرة في الباب الذي يليه وقد سبق الكلام عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم الظن، فإن الظن اكذب الحديث، وكذلك الآية قبله يا أيها الذين آمنوا اشتبهوا كثيرا من الظن، تكلمنا عليها فيما سبق. واللهم وصل. <تصفيق>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 ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون وقال تعالى ويل لكل همزه لمزه عن أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر, أخاه ان يحقر أخاه المسلم رواه مسلم وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنه من, من, لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذره من كبر فقال رجل ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ودعله حسنا فقال ان الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس رواه مسلم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين باب تحريم احتقار المسلم قال المسلم ازدراء والسفية به والاستهزاء به والحط قدره وما أشبه ذلك وهذا محرم لما فيه من العدوان على أخيك المسلم الذي يجب أن تحترمه وأن تكن له كل تقدير لأنه أخوك والمؤمن أخو المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم ثم استدل المؤلف رحمه الله به في قوله تعالى يا أيها الذين آمن لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكون خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون, خير خير عسى أن يكون خيرا منهم فوجه الله الخطاب إلى المؤمنين يا أيها الذين آمن وتوجيه الخطاب للمؤمن يدل على أن ما ما يتلى عليه فهو من مقتضيات الإيمان وأن فقده ومخالفته نقص في الإيمان كما أن تصرر الحكم بالنداء يدل على الاهتمام به لأن النداء يعني تنبيه المخاطر لما يلقى اليه يقول لا يسخر قوم من قوم وهم الرجال ولا نساء من نساء وهن النساء الإنام والسخرية قد تكون بهيئة يسخن من هيئة وقد يكون ذلك بخلقته يسخن من خلقته قصرا أو طولا أو ضخامة أو نحافة أو ما اشبه ذلك ويكون كذلك السخرية بكلامه وتقليد كلامه استهزاء وسخرية كما يفعل بعض السفهاء يقلد بعض القراء أو بعض العلماء يقلد أصواتهم سخريه والسلزة والعياذ بالله ويكون كذلك في المعاملة يسخر به في معاملته الناس وكذلك بالمشيه المهم أن كل شيء فيه سخرية في فانه فإنه في بهذه العجلة لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء وبين الله عز وجل أنه ربما يكون هؤلاء الذين سخروا منهم ربما يكونون خيرا منهم عند الله وعند عباد الله ولهذا قال عسى أن يكونوا خيرا منهم هذا في القول، عسى أن يكونوا خيرا منهم خيرا منهم هذا في النساء ولا تلمسوا أنفسكم أي لا تعيبوها وقول أنفسكم من المعلوم أن الإنسان لن يعيب نفسه لكنه لما كان المؤمنون اخوه صار أخوك كنفسك فقول لا تلمزوا انفسكم يعني لا تلمز إخوانكم لكنه عبر بالنفس ليتبين أن اخوك بمنزلة نفسك فكما أنك تكره أن تلمز نفسك فاكره أن تلمز اخاك ولا تنابس بالألقاء ينبس بعضكم بعض باللقب سخية به إما أن يكون مثلا قبيلة يعزى إلى قبيلة فيها شيء من أبناء اللقب المحروف فينسبه إليها أو قبيلة فيها شيء من اللقب المضحك فينسبه إليها وما اشبه ذلك مما يكون نفسا بالالقاء بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان يعني انكم من فعلتم ذلك كنتم من الفاسقين وبئس الاسم الفسوق بعد الإيمان فالانسان إذا لمس أخاه أو سخر من أو ما اشبه ذلك، فإنه يكون بذلك فاسقا وهذا يدل على أن أن السخرية من المؤمنين وأن لمزهم وأن منابزتهم بالأرق كلها من كبائر الذنوب، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمين يعني من استمر على هذا ولم يتب الى الله عز وجل، فإنه ظالم. ثم لك المؤلف آية أخرى وهي قوله تعالى ويل لكل همزه اللمزة وويل هذه كلمة وعيد جاءت في القرآن في عيدة المواقع وكلها تبيد الوعيد والتهديد على من فعل هذا لكل همزة اللمزة بما أن يعيب غيره تارثا بالهمز وتارثا باللمز فاللمز باللسان والهمز بالجوارح فالهمزه الهمزه متوعد بهذا بالويل والعذاب بالله ثم ذكر المؤلف مؤلف الحديث الكلام عليه ان شاء الله في كتاب الطالب ال وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب تحريم احتقار المسلمين عن ابي فريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بحسن امرئ من الشر أن يحتر, المس... ان يحتر اخاه المسلم رواه مسلم وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنه من في قلبه مثقال ذره من كبر فقال رجل إن الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا فقال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 فاني قد غفرت له واحبطت عملك رواه مسلم بسم الله الرحمن الرحيم هذه الحديث في بيان التحريم احتقار المسلم وقد سبق الكلام على الايتين لكي ساقهما المؤلف رحمه الله اما هذه الحديث فهو حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال بحسب امرئ من الشرق أن يحقر أخاه المسلم بحسب حسب هنا بمعنى كاف يعني يكفي المؤمن من الشر أن يحقر أخاه المسلم وهذا تعظيم لحقان المسلم وأنه شر عظيم لو لم يأتي الانسان من الشر إلا هذا لكان كافيا فلا تحقرن أن المسلم لا في ثلقته ولا في ثيابه ولا في كلامه ولا في خلقه ولا غير ذلك أخوك المسلم حقه عليك عظيم فعليك أن تحترمه وأن توقره وأما احتقاره فانه محرم ولا يحل لك أن تحتقره. وكذلك حديث ابن مسعود وحديث جمد ابن عبد الله رضي الله عنهما كلاهما يدل على تكريم احتقار المسلم وأنه لا يحل حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حد في حديث ابن مسعود انه لا ياكل الجنه من في قلبه مثقال ذره من تبع قالوا يا رسول الله ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعنه حسنا ظن الصحابه رضي الله عنهم ان الإنسان اذا تلبس لباسا حسنا وانت على نعلا حسنا أن هذا من التعاضل والتعالي والتكبر فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن ليس الأمر كذلك قال إن الله جميل يحب الجمال جميل بذاته جل وعلا وبأفعاله وبصفاته وكذلك يحب الجمال يعني يحب التجمل فكلما كان إنسان متجملا كان ذلك احب إلى الله اذا كان هذا التجمل مما يسعه يعني ليس فقيرا يذهب يتكلف الثياب الجميله او النعل الجميله لكنه قد انعم الله عليه وتجمل فان الله تعالى يحب ان يرى اثر نعمته على عبده وكذلك حديث حديث سفيان بن عبد الله رضي الله عنه جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر نعم أخبر أن رجلا قال والله لا يغفر الله لكلا والله لا يغفر الله لكلا وكان هذا الرجل عابدا معجبا بعمله محتقرا لأخيه الا الذي راهم مفرطا فاقسم ان الله لا يقول له فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي الا اغفر لك يعني من ذا الذي يحلف علي الا اغفر له والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء اني قد وفرث له واحبطت عملك اعوذ بالله تكلم بكلمه اوفقت دنياه واخره اهلكته لانه قال ذلك معجبا بنفسه محتقرا لاخيه فاقسم ان الله لا اقوله فغفر الله لهذا الرجل لان ما دون الشرك او لان الله تعالى من, من عليه فتاه واما الاخر فاحبط عمله لانه اعجب بعمله والعياذ بالله وتالى على ربه واقسم عليه ان لا يغفر السلطان أن لا يغفر فلان والله تعالى كامل السلطان لا يتالي عليه احد ولكن اذا حسن ظن المرء بربه وتالي على الله في امر ليس فيه عدوان على الغير فان النبي صلى الله عليه وسلم قال رب اشعه اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لافر والله ما نعم، محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب النهي عن ظهار الشماتة بالمسلم قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة وقال تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة عوافلة بن الأسبع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك فواه الترمذي وقال حديث حسن باب تحريم الطعن في الانساب الثابته في ظاهر الشرع قال الله تعالى